نحن الكرموس جيّة و في فيه كرموس في منحار فيه, شرموس جيه. شرموس جيه في منحار فيه. حير طاير هيعدي عدي, عدي على عماير ده سلفنا في الشكاير بيقطع من النسائر كرموس <تصفيق> كرموس يا كبيرة الدوائر يدخيل والهمة ولا لي يا صدا ياشرح لتمنل الشارك في الحد بقى الفتيرة وقصد اللي المعارج في ما الدم وشرحنا في منحرفين احنا اللي حاربنا الدنيا وقعدنا د السنين احنا اللي حاربنا الدنيا وقعدنا د السنين شفت ولا ده لاطل اللي عمره ما كان رافع رموه كان صوت دلوقتي كله ماسك مار والحوله عايزة تعمله صوت ما حدش فيك الحوطه تنفط ما حدش في راس المذبوط من بعيد ويقول انا اللي ما يمشي البوت بتاكلوا يضرب من بعيد ويقول انا اللي ما يمشي الموت هات حجر عبس عباسي رقم الدين و دروسة إذا شكلك محتك درس هتأنا موت مش مرس الوغن قسئ بالسياسة عيشوا ملحة وعشرة هال لدي بيت وفيه ونس واللي خان بنوم وفيه على عزمة شارع تمهيه وشارعين لا تشوفه لو بننزل تأكيل كل ابو حيزين من تاني يدخلها تعنيه الليلة برجالة ديرولة اسحوية نايمين هنقول وقياك كرامش جنتر دم خفيف واللبس فاخر انا هنقول حم كريم عيد امر وروش على خير قفل قفل كل اسكالي ني جيت تم شرفني على وضعك للسجرة الطيبة إبراهيم الكبه مساعد يا حمام في الزاج الكيري روح يمسي حلاله مستورة هنقوله جامع الميري والبشا مصطفى بنورة تم تسمي الخطوة الأولى حد نحط عليه أحمى صبع يعني الرجولة عمره ما يخل صاحب ليه الرجلت عايشة معاليا وحجبا الواقب الجلام كما النعسى المجمرين والكنج دهشة مخرا تصبح جثة ومش حية and